بسم الله الرحمن الرحيم أفق من سكرتك قبل حسرتك وتذكر نزور حفرتك وهجران الأقارب وانهض عن بساط الرقاد وقل أنا تائب وبادر تحسيل الفضائل قبل فوت المطالب فالسائق حديث والحادم جد والموت طالب اسألوا المقابر عن سكانها اسألوا المقابر عن سكانها أسأل النحود عن أهلها، بعد الشباب إلا الهرم، وهل بعد الصحة إلا الثقر، أنتم اليوم في الدور، وغدا ستكونون من سكان القبور. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعيل. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.wazakir.net